ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه أدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 117. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 118. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 ألا إنهم هم الشفهاء ولكن لا يظلمون وَإِذَا لَقَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوُواْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما ما حولوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكمهم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرًا الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ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 فالذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أن دادوا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتو بسورة فأتو ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض دميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 ما ولا تقربا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في. وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فإما يأتينكم مني إنه ذم فمن تبعه ذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكرون عمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وإياه فارهبون.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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة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 وَإِذْ نَدْجِينَكُم مِنْ آل فِرْعَونَ يَسُوونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُزَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَسَنَزيدُ المُحسنينَ فَبَدَّلَ الَّذينَ ظَلَموا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ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 فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بعد ذَلِكَ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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنا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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَأَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ به ي عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا يظنون فوين للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قليلا فوين لهم مما كتبت ايديهم ووين لهم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 فَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن تُمْ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 وَمَا انْتُمْ مَا اولائي تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم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 ذَٰلِكَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ أُذُنِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّنُّ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل لا توب رهانكم إن كنتم صادقين بلى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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مسادد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 وَأَعْهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الشفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَنَكْ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 وحيثما كنتم فوالودواكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني ولأتم منعمتي عليكم والعالكم تهتدون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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخاردين من النار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 ثَمَنٌ ضُرٌّ وَغَيْرُ بَاغٍ وَلا عادٍ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أزل فيه القرآن دل الناس وبيانات من الهدا والفرقان وبيانات من الهدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُدِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَالْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 الان باشروا الن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم 100 مصيام الى الليل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 واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم دناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم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 وإلى الله ترجع الأمور. قال بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينه، وَمَن يُبَدِّلْ نَعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 متة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه.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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ كُلَّ مَا أَنفَقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيدِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 أُولَئِكَ هَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعدبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعدبكم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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتمون شيئا إلا أيقاف يخافا أيقاف ألا, ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتردت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أدلوا الن فامسكون الن بمعروف أو سرحو بمعروف أو سرحو النبى معروف ولا تمسكوا النضرار اللي تعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتْخَذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا وَأَذْكُرُونَ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْ وعزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا أَطْلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَدَلَّهُنَّ فَلَا تَعْبُلُونَ أَيْنَكِ إِحْنَاءْزَوَادهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. بلكم أزكالكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات مرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعاء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 واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا دناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة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 وَقَضَيْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ وَإِنْ كَانَ فَضْلُ بَيْنَكُمْ عِظَامًا فَاقْدِرُوا وَأَتَّقُوا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 فلم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا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 وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 فَلَمَّا فَصَل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه من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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله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 ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 115. الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم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 قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصره إليك ثم جعل عليك كل ثم جعل عليك كل جبل 119. ومنهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 مغروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله لرأى ما الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 كَمَسْنِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَبِلٌّ فَآتَتْ أُنْقُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَبِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَغْمُنُونَ بَصِيرٌ لا يود أحدكم أن تكون له جنة من النخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثم. استمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله درنية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.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 ولا تَيَمَّمُ الخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِهِ إلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 وما للظالمين من أنصار إن تبذوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من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 لا يستطيعون ضربا في الأرض. لا يستطيعون ضربا في الأرض. احسبهم الجاين أغنياء. أمنا التعف في تعروف بسمائهم. لا يسألون الناس الحافة. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم أجرهم وأقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 إذا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يبكاتب كاتب أن يكتب كما علمه الله أَلْيَكْتُبْ وَيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالَّذِي يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْ شَيْءٍ فَإِن إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فَرَجُنُوا وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَظْلَى إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِشُهَدَاءُ إِذَا مَا دُونُ وَلَا تَسْأَمُ أَن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 هُوَ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ النَّاسُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير